بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح إذا ورأيت الناس, في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد إنه كان توابا